أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثق من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما لَّمْ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ